بسم الله الرحمن الرحيم صاد وَلْقُرْآنِ فِي الذِّكْرِ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلَا تَحِينَ مُنَصَّ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب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 لا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها اولاء الا صيحه واحده ما لها ما لها من فواق وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب اثبت على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذل ايد انه اواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهل الأتكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إذ التسّرُمحْرَاب إِذْ دقلَوا على داودَ فَفَزِع مِنْهُ قالوا لاَا تقَفْ خصْمَان بَغَ بعْضُونَا علىبعْضٍ فَحكُم بَنَناَا فَحكُم بَنَناَا بالِالحقَِّ وَلاَا تُشْططَ وَدنَ آ إِ سوَو إنراتَ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 إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ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 إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آملوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَمْ, أم نجعل المتقين كالفجار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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي مَسْحًا مسحا بالسوق والأعناق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 شراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمه منا وذكره لول الانباء واخذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنث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 هذا وان للطاغين الا شر مراد جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال نار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 أتخذناهم سخرياً أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ